إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى مقيلة إن ناشئة الليل هي أشد هي أشد وطأة وأقوى مقيلة إن لك في النهار سبحا طويلا واذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَتَخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَأَثْرِنَا وَالْمُكَذِّبِينَ أُولَٰئِكَ لَنَعْمَهِّلَهُمْ قَلِيلًا ان لدينا ان ك له ودحيا وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كسيبا مهيلا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 مرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون وآخرون يضربون فِي الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيم الصلاة وآت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيره وأعظم أدرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم